الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم مبارك على نبينا محمد عليه أوضل الصلاة وقتا التسليم. تسليم ما زلنا في تفسير الآيات من الأحكام العقدية أو الأحكام الفقهية أو الآيات التي بها قد يقع إشكال في ذهن السانع أو القارئ فنتكلم فيها إن شاء الله عز وجل نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه ما زلنا في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات تكلمنا في المحاضرة الماضية في المحكم والمتشابه وتعريفه وإيه المحكم والمتشابه وتكلمنا في حديث من من الصحابة؟ أحسن حديث أبي أمامة وكلامه في الأزارقة من الخوارج صحيح؟ وإنزال الآية حينما تكلم في هذه الآية فذكرنا المسألة الأولى بأنهم يجوز إنزال العلة واضح في هذه الآية وإن لم تكن نزلت في هؤلاء الأشخاص لكن يجوز أن أحتج بالعلة في هذه الآية على شخص ما فأبي أمامة أنزل هذه الآية على الأزارقة مع أن الأزارقة لم تنزل فيهم هذه الآية لم يكونوا موجودين حينما نزلت هذه الآية لكن حينما قرأ الآية استصحب الايه؟ العلة التي في الآية لأن هؤلاء قلوبهم زائغة صحيح الكلام وذكرنا بأن أبي أمامة إنما كان مذهبه أنه كفر من الخوارج واضح وهذا يبين لأن الصحابة اختلفوا في في تفري الخوارج قال تعالى فَأَمَّا الَّذِينَ فِي كُلُوبِهِمْ زَيِّغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ إلى آخر الآيات في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمَّ اللهُ فحضروه. قوله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتهم الذين يتبعون ما تشابه منه ذكرنا أولاً ما معنى كلمة المتشابه. قال هنا فأولئك الذين سمى الله. من ما هي التسمية؟ ما هي التسمية التي سمأهم الله؟ لذلك فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه المسألة الأولى بعد أن ذكرنا الحديث معنى كلمة الزيغ أولا أضاف رب العالمين الزيغ إلى القلب الزيغ إلى إلى القلب مع إضافة الزيغ إلى القلب لابد أن تستجيب الجوارح لما في القلب إذا كان هناك العزم والباعث لازم هذا لازم يعني لو عندك تردد انك تشرب أو ما تشربش في القلب مش هتمد يديك وتشرب صحيح لكن متى مددت يديك ومسكت الكباية عشان تشرب يبقى أنت كده قام في القلب نية وقصد وعزم وباعث خلاص؟ على انك تريد الشيء فإذا قام بالقلب النية والعزم والقصد والباعث سمي ماشئك من هذه الأسماء خلاف لفظي بين الأصولين لابد أن تستجيب الجارحة للشيء الذي قصده القلب لازم تلازم بينهم وصل الكلام إلا إذا كان الشخص ده غير مكلف مجنون مثلا فيمسك أي حاجة يعمل أي حاجة لأنه لا نية له لا إرادة له لا قصد له صحيح الكلام كده يبقى لازم أفهم أولا بأن هناك تلازم بين قصد القلب والباعث في القلب وأن تتحرك الجارحة لما في الايه لما في القلب خلاص كده مسألة بقى الإخلاص ده شيء تبعي أو النفاق ده شيء تبعي أو الرياء ده شيء تبعي أو العجب شيء تبعي لذلك فرق بين النية وفرق بين الإخلاص فكل إخلاص لابد له من نية ولا يستلزم من كل نية أن يكون صاحبها مخلصا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا مين منافق أولا قام إلى الصلاة معنى أنه قام لابد أنه قصد الصلاة وعزم على القيام إلى الصلاة وأراد وقصد الصلاة لكن هنا القيام بهذه النية بهذا العزم بهذا هل كان إخلاصاً أم كان نفاقا سماهم إيه؟ وصل الكلام يبقى لا يستلزم من النية أن يكون صاحبه إيه؟ وده الفرق بين هل النية هي الإخلاص الجواب لا النية هي الباعث أو العزم أو الإرادة على القيام بالفعل القيام بالفعل ده بقى انت قمت لمن واضح كلام هنا يأتي الحكم إما إخلاص إما لنفسك إما للناس وصل الكلام يبقى يأتي هنا بقى تابعا يبقى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين الذين كانوا في النار قالوا ربنا أخرج أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل يبقى أولا أثبت الله أنهم كانوا يعملون العمل العمل لابد أن يكون يسبقه قصد صح كذا؟ وباعث وإرادة وعزم لو اتفق القصد والإرادة والعزم لابد أن تتحرك الجوارح لهذا الشيء. خلاص يدى كلام لكن الشيء ده بقى اللي انت قمت ليه هل كان إخلاصا؟ هل هو عمل صالح؟ هل هو عجب؟ هل هو رياء؟ هل هو شرك؟ هل هو توحيد؟ هل هي سنة؟ هل هي بدعة؟ ده أمر ثنائي وصل الكلام. يبقى هل هناك تلازم بين النية والإخلاص لا لا يبقى لما تيجي تقرأ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فهذا نيته عجب وهذا نيته رياء وهذا نيته إخلاص إذن لكل امرئ بما قام في قلبه وتحركت له الجارح وصل لكلام كده كويس لذلك حديث النعمان ألا إن في الجسد مضغى صلحت صلح الجسد فسدت فسد الجسد يبقى جعل الجسد هنا إيه؟ تابع لما في هذه المضغى هذا القلب فجعل الجسد تابع لي إما أن يكون صالح <تصفيق> العمل نفسه وإما أن يكون فاسد يبقى مفيش تلازم بين هذه بين النية والإخلاص يبقى الملخص الكلام الأصليين في الباب ده إن النية هي الباعث أو الإرادة أو العزم الذي بها يتحرك الجوارح لازم لكن مسألة إن لازم أنه إذا قام أن يكون مخلصا بمسألة إيه؟ واصل الكلام دي المسألة الأولى المسألة الثانية إضافة الزيغ إلى القلب الزيغ له عدة تعريف لكن كلها تنصب على شيء واحد انتبه للكلام لأن هذا الكلام مهم جدا الزيغ قد يعرف بمسألة الهوى والهوى تعريفه هو اتباع شهوة النفس فإن لم يستجيب لك ما اتبعوا الوحي إنما يتبعون أهوأه إذن ما تعريف الهوى اتباع شهوة النفس ما أريده أنا وما أحبه وصل الكلام لذلك أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَى هَوَى فَصَارَ يَتَّبِعَ مَا يُرِيدُهُ هَوَى فالزيغ من تعريفه الهوى إذن فأما الذين في قلوبهم زيغ طيب يبقى الزيغ هنا لإنه؟ الهوى وما تهواه وتشتهيه نفسه فيتبع ما تشتهيه نفسه وصل الكلام يبقى هناك خلينا في التعريف ده يبقى هناك معنيان للكلمة لأنها متشابه وصل الكلام كده فأنا أريد ماذا تريد الأصل الأصل أن أنظر المعنى المراد من قبل الشرع زي ما ضربنا أمثلة في المتشابه في المرة الماضية يبقى الأصل هنا أن أريد أنني أريد المعنى الذي يريده الشرع لكن لأن في قلبه زيخ يريد المعنى الذي يريده هواء والذي تريده شهوته فيتبع ما يريده هواء وصل الكلام كذا يبقى هذا تعريف من تعريف الإيه؟ من تعريف الزيخ فيتبع هنا ما يريده هواء المسألة التبع اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده هل إذا وافق هواه الحق وطلع المعنى ده هو الصحيح فعلا في الشرع هل إذا وافق هواه الحق القرآن السنة هل يكون مسابا يؤجر على ذلك الجواب غلط يأسم وإن وافق الحق طيب السؤال لماذا يأسم مع أنه وافق الحق الجواب لأنه في القصد جعل الوحي تبعا لهواه والأصل أن يجعل هواه تبعا لما جئت به لا يؤمن أحدكم حتى ها أن يكون هواه و الحديث حديث اسناده حسن لغيره أن يكون هواه تبعا لما جئت به ليس تبعا له هو يبقى أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيه؟ له هوى ما يريد ما ما النفس الأصل أن تكبت هذه النفس فتجعلها تبعا لما جاء به المعصوم عليه الصلاة والسلام لكن الشخص ده جعل الوحي تبع للإين تابع لما يريده هو فلو كان الوحي مخالف لما يريده لاتبع ما أراده ولكن ما أراده وافق وافق الحق يأسم هنا يبقى لماذا يأسم وإن وافق الحق الجواب لأنه من الأصل ما أراد الوحي وإنما من الأصل أراده هواء فيأسم على عمل القلب ولا يؤجر على موافقة الحق يأسم على عمل القلب ومن هنا تفهم أن أعمال القلوب وصل الكلام إذن الاسم هنا ليه لعمل لما قام به القلب يبقى لماذا أسم وإن وافق الحق لأنه في الأصل أراد أن يتبع هوى. هو هو المسألة دي عايز فيها انه يجوز يجوز الفعل لان نفسه تهواها ان البعضة حلال خلاص كده فقعد يسأل ويسأل وفعلا طرع البيعي طلع البيع حلال المسألة كانت مختلف فيها المهم طلع البيع حلال لكن هل طلع البيع حلال لأن الأصل في البيوع الحل ولأن النبي صلى الله عليه الصلاة أجازة هذا البيع واضح الكلام ولا لأن هواك أراد أصلاً حل ليه حل هذا البيع أو فعل هذا الشيء يبقى هنا من هنا جاء الإيه من هنا جاء الاسم وصل الكلام كذا يبقى لما يجي يتكلم مثلا علماء التفسير عموماً, عموما يجي يتكلم مثلا في دائما يروحوا عاملين مقدمات كده في أصول التفسير في يجيبوا لهين ويجيبوا أحاديث عليها يأتوا عليها أحاديث منهم من حسنها منهم من ضعفها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من وافق القرآن بالرأي فهو آثم يعني وإن وافق القرآن لكن وفقه بالإين بالرأي بالرأي لا بالمعسور لا بالسنة مفهوم يبقى الاسم هنا من جهد نعيد كمان من جهد أنه أراد أن الوحي يكون تبع لإين تبع لما جاء به هو ألا هو الهوى والزير يبقى الاسم جاء من هنا مع إن الأصل أن ينظر هل الوحي جاء بالحل أم بالحرمة قبل أن يعترق ومن هنا تفهم أن أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون أنه بعد ما بحث في المسألة وجرد الحق فيها لذلك المعلم اليماني في كتاب التنكيل في في المجالد الثاني وهو بيتكلم في الترجيح في كيفية الترجيح عمل حقيقة جميلة قوي ما مش مشوفتهاش قبل كده من حد من الأصوليين قبل ما يذكر الترجيح قال وقبل الترجيح في المسألة النظر فيما بينك وبين الله يوم أن تلقى يعني شوف الكلام يقول لك قبل ما ترجح الأصل أن تنظر وتستحضر وقوفك بين يدي بين يدي الله فإن هذا يجعل الزيغ يزاح من القلب وصل الكلام كده؟ يعني قبل ما ترجح لأنه ممكن يرجح عايز يرجح ما يهوى لا انظر بين يدي ربك يوم القيامة هذا يعينك على الإيه؟ على مسألة المسألة الترجيح مسألة الرجح والمرجوح مفهوم الكلام كده؟ فيجي يقول بأن العبد إذا رأى رأيا ثم كان يوافق الحق علماء التفسير يقول لك هذا يكون إيه؟ يكون آسيمة وصل الكلام لعمل إيه؟ لعمل القلب إذن أصل أن تستدل ثم تعتقد فقبل أن تعتقد شيء تجرد نفسك الأول ثم تعرض الأدلة ثم ترجح طبعا بما عندك من علوم الآلات بأن ده ناسخ أو ده خاص أو ده مقيد أو ده مبين إلى آخره من أصول الترجيح. بعد أن ظهر لك الحق اعتقدت ذلك وصل الكلام هنا يبقى هنا استدل أولا ثم إيه ثم اعتقد اعتقد ثانيا لا تعتقد أولا ثم تستدل ثانيا المسألة الثالثة من اعتقد أولا ثم استدل فوافق الحق معتقده أولا أشد فتنة ممن اعتقد ثم وجد الحق يخالف هذا أراد الله به فتنة ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا لأن بعد كده يقول يقولك إيه؟ أنا ملهم صح كده ده ملهم أنا ملهم أنا ما, ما أقولش الحاجة سبحان الله تلاقي الموضوع فعلا صح هذا يقع فيه فتنة والجهال من حوله يزيدونه أيضا فتنة يقول لك ده يقول مش عارف ايه صح قلب الرأي لكن ما قال كلاما قائم على ما قال كلاما قائم على النصوص الشرعية مفهوم ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء زي من يدعو عند صاحب الضريح له ينظن ويشتد فتنة عليه يظن أن الدعاء في المكان ده مستجاب يقول لك أنا ما بدي عيش هناك أبدا إلا ما إيه عند الشيخ الفلاني أو عند الولي الفلاني إلا ما يكون فيه استجابة لا افهم الاستجابة لا تلازم بينها وبين محبة الله للعبد لا تلازم بين الاستجابة وبين محبة الله لا, لا تلازم بينها أبدا الاستجابة هذه من أمور الربوبية قد تكون فتنة لك وصل الكلام كما أن المانع من الاستجابة ليس الدلال على أن الله يكرهك قال ربي أنظرني إلى يوم بعثون قال إنك من المنظرين هل عندي الاستجابة هنا لإبليس أن الله يحبه لا وصل الكلام فقد تكون الاستجابة زيادة لك في الفتنة وفتنة لك إن مرسل الناقة فتنة له فارتقبهم واصطبر وليس المنع من الاستجابة دلال على أنه يكرهك وإنما هنا لحكمة وهنا وهنا لحكم وليست الاستجابة لكافر يدعو أن الله يحب لأن الاستجابة قد تكون من باب الربوبية كما أنه يطعمه ويسقي فاستجاب له أيضا وصل الكلام كذا فلا دلالة بين الاستجابة وهذه لكن المسألة هنا قد تزيده, إيه؟ قد تزيده فتنة لأنه وافق الحق ما يهوى إذن المعنى الأول في كلمة الإيه؟ الزيغ المعنى الثاني هو لازم للمعنى الأول ألا وهو الإعراض الإعراض عن الوحي فأما الذين في قلوبهم زيغ ما يتبعون المحكم وإنما أعراضوا عن المحكم ويتبعون ما تشابه. منه. لذلك قال الله عز وجل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم أي أعرض قلوبهم عن الحق جعل قلوبهم تعرض عنه تعرض عن الحق وهو ده قوله تعالى يعني نسأل الله السلامة نعفية سأصرف أنا, أنا عايزك تفكر في الآية دي كتير يعني الآية دي فكر فيها كتير سأصرف الفعل ده من الله عز وجل بالعبد ده عقوبة والعقوبة من الله بعبد ما تكون منه عدلا قال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق هو ما فيش كبر بحق مفهوم لكن مع كبرهم أيضا يتبعون غير حق زي مثلا ويقتلون النبيين بغير الحق هو ما فيش قتل نبيين بحق وده دليل ابن حزم اللي هيجي لنا بعد كده إن شاء الله إن مفهوم المخالفة غير صحيح وصل الكلام سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق إذن ال الإصراف هنا وحينما صرف الله قلبه عن الحق كانت عقوبة للزنب ده اللي هو زنب الكبر الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق طيب ما هي كيفية سأصرف لأن سأصرف هنا مجملة واضح الكلام بيانها في الآتي وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا يروا إذن أثبت الله عز وجل لهم رؤية البصر لكن القلب أعمى فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ايرا والسبيلا ها الغي يتخذوه سبيلا معلوم ان اي طريق مليان مطبات مليان مش عارف ايه مليان شوك مليان مسامير مليان اي حاجة مفيش سواق يمشي فيه ابدا حتى هو ماشي يروح مد نور للناس اقعد يمشي من الحته دي خد بالك في مطب خد بالك مش عارف ايه محدش يمشي منه ابدا لكن واحد يمشي في الطريق ده وهو عارف ده تقول عنه سواء ايه ده مجنون مش ما هو عارف وشايف الراجل ده مجنون او مش مجنون هو راجل ده عايز بقص عربيته لكن مش هنختلف ان الراجل ده في دماء وحاجة صح كده والناس كلها تنفر ايه اللي انت بتعمله ده انت ابن مجنون انت ابن عايز بقص عربيتك طب انت ابن مش خافة على نفسك مش هنختلف في ده إن الشخص ده بيعمل شيء ما بيعملوش عاقل إنه شايف ومع ذلك ماشي فيه معنى إنه شايف وماشي فيه وإنت أنكرت هو لم يرى ما رأيت أنت هو لم يرى هو شايف الطريقة ده كويس جدا ده جميل خالص ده مستوي يا ابني أنت مجنون مستوي إزاي؟ الطريق من المتسافل ده, ده الطريق متسافلته حلوة خالص كويس جدا يا ابني ارجع ما ينفعش وهو مصر على الدخول فيه حتى يصطدم بما لا تحمد عقبه مفهوم لذلك الأعمى والأصم لا يعرف القطار إلا بعد أن يكون تحته لكن خلاص ده مات مش هينفع بعد كده وصل الكلام أعمى لا يرى أصم لا يسمع وتاخد بإيده وعمال يقول لك سبني ده مش يعرف أن في قطر إلا بعد أما يكون فوق كذلك المفتون صاحب القلب الزائر لا يعرف أنه كان في فتنة إلا إذا بصره الله بعدها أنها كانت فتنة لأن ممكن لا يبصر بعد ذلك ويظل في هذه الفتنة ويظل ثابتا عليها إلى أن يموت لكن ممكن يبصر أنها كانت فتنة لكن ولا تحين مناص لذلك العبد لا يعرف الفتنة إلا بعد أن يلج فيها هذا الجاهل والعالم صاحب المحكم إنما يعرف الفتنة قبل أن يلج فيها فلا يلج فيها فهذا صاحب العام وهذا صاحب الإبصار فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور لذلك فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق صاحب مصادر التلقي فمن يعلم يعلم إيه أراء الرجال فتوى الناس ها فمن يعلم أنما أنزل مصادر التلقي إليك من رب ها الحق كمن هو كمن هو عام إنما يتذكروا إلا يبقى الزيغ هنا التعريف الثاني وهو الإعراض لذلك فلما زاغوا أزاغ الله كلوبهم يبقى فهمت إيه معنى سأصرف في آخر الآية في آخر الآية وإن سبيل الرشد لا يتخذوه سبيل وإن سبيل الغي يتخذوه يتخذوه سبيلا لذلك كان من الدعاء اللهم أريني الحق حقا لأنك ممكن ترى الحق باطل وأريني وأريني الباطلة باطلا لأنك ممكن ترى الباطلة حق قال وارزقني اتباعه وارزقني اجتنابه يبقى ممكن يبقى هنا الدعاء جمع أمرين اللهم قارن الحق حقا وممكن تشوفه حق ولا ترزق اتباعه وممكن تشوف الباطل باطل ولا ترزق اجتنابه دي بقى يعني يبقى عارف ان, إن ده حرم او دي بدع او اللي هو فيه ده ما ينفعش أن يعمله يقول لك أنا نفسي ما عملوش بس مش عارف يبقى ده شاف الباطل باطلا لكن لم يرزق اجتنابه لسه بارح مثلا واحد نسأل الله العافية لنا وللمسلمين من شرب السجاير بقى يجيب دم من بقه راح ال ده شخص أنا أعرف راح من المستشفى ويعني الحمد لله يعني الله وجل الله إيه من عليه بأن شفاه وأخرجه وخرج يعني شوفي وخرج معين في الحالة دي الحالة دي بيبقى صعب جدا بالتجارب كده بيبقى صعب جدا أنه هو يخرج لكن شفاه الله وعفاه وإيه وخرج خلاص يبقى هذه يعني دلالة انذار افهم المسألة توب إلى الله عز وجل لكن مع ذلك بردو خرج أعمال ايه بيشرب بردو يبقى ده رأى الباطل باطلة ولا لا رأى الباطل باطلا وعارف ان بيعود عليه بالضرر وعارف ان هيموت وعارف ان كان ممكن دلوقتي هو في عسكر الموت وأن يسأل الآن في قبره لكن مد الله في عمره يعني طيب خلاص طوب إلى الله بيقول لي مش عارف مش قادر بطل هو ده بقى ايه أن يرى الباطل باطلا ولكن لم يرزق لم يرزق اجتناب يبقى بيحب الأغاني البنت دي مع أنه عارف أنه يمشي مع البنت دي مودف ده يا طيب يا ابني أنت مش عارف أنه ده غلط؟ عارف أنه غلط بس مش عارف أسيب أسيبها هو ده أنه لم يرزق اجتنابه ممكن يكون في بدعة أو مع جماعة مبتدعة يقول لك بس أنا وعارف أن دي بدعة وعارف أن دي جماعة مبتدعة بس يقول لك بحبهم أنا, أنا بحبهم يعني مش عارف ما مقدرش بحبهم لم يرزق اجتنابهم يبقى مسألة إن اكتار الباطل باطلا ومع ذلك ترزق اجتنابه ديني عنه وأن ترى الحق حقا وترزق اتباعه ديني عنه لكن أن ترى الحق باطلا وتتبعه أو ترى الحق الباطل حقا تتبعه والعكس بالعكس فاجتنبه دي كاريزم اللي هو بقى عقوبة الله بالعبد فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم أي جعل قلوبهم معرض عن الوحي يبقى هنا السؤال ابن القيم لما ذكر الآية دي في شفاء العليل بيتكلم في القدر قال فكان إزاغة الله لقلوبهم عن الحق وإعراضهم إياهم عن الحق عقوبة من الله بهم لأنهم ما أرادوه في القصد اللي هو في الأصل لذلك أنت عندك قعدة وضابط عام لما تيجي تلاقي كلمة يضل ما يشاء يبقى تعرف أن إضلاله بالعبد ده أن العبد ده يستحق العقوبة دي ويهدي ما يشاء أن الله وفق العبد ده فكان هنا مقام العدل وكان هنا مقام مقام الفضل ويحوطهم اسمي العلم والحكمة عليم حكيم يبقى الزاغ هو برضو الإيه؟ الإعراب يبقى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم يبقى فأما الذين في قلوبهم زاغ أعرض عن المحكم فيتبعون ما تشابه منه. أنت فهمت أنهم أعرضوا عن المحكم بدلالة إيه؟ أنهم قال فأنه قال فيتبعون ما تشابه منه. خلاص فليس بلازم أن يقول لك إيه؟ فأعرضوا عن الحق ويتبعون ما تشابه منه. لإن إذا اتبع ما تشابه منه لازم منه أنه أعرض. أعرض عن الحق. يبقى العبد لما قلبه أزاغ يبقى تفهم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ما معنى أزاغوا أنهم اتبعوا أهواءهم فأعرض الله عنهم وجعل قلوبهم تعرض عن الحق يبقى تفهم بقى التعريف الأول بالزيغ اللي هو الهوى فلما زاغوا هذه تعريفها أزاغ الله قلوبهم اللي هو الإعراض يبقى كان إعراضهم عن المحكم وعن السنة وعن الحق عقوبة من الله بهم لأنهم في القصد إنما أرادوا اتباع إيه اتباعه هو. يبقى فأما الذين في قلوبهم زيد قال فيتبعون ما تشابه, ما تشابه منه الاتباع هنا اتباع قلبي ولازم منه اتباع الايه؟ اتباع الجوارح لأن احنا ذكرنا في أول مسألة اللي لازم من النية والعزم والإرادة الباعث لابد من الجوارح أن إيه أن تستجيب صح الكلام المسألة الثالثة أو الرابعة أن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروا جعل هناك تلازم بين رؤيتنا لهم وما في قلوبهم من زيخ لأن الرؤية أنا ما رأيت قلبك صحي كلام؟ وإنما أنا رأيتك أنك تتبع ما تشابه منه معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام ركز في الكلام يقول إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه إذن هو يعلم أن هذا مما تشابه ومعنى أنه, أنه يقول إذا رأيتم معنى ذلك أنني أراه بعيني أنا أراه بعيني أنه بيتبع ما تشابه منه بيتبع البدعة دي بيتبع الجماعة دي بيتبع المخلفة دي بيتبع المعصية دي الكبيرة دي الكفر ده أي شيء أي مخلفة عموما أنا رأيته بعيني رأسي جوارح جسده يتبع الشيء ده إذن معنى أنني رأيته في الظاهر أن هناك دلالة أن أصلا باطنه زائر صحي الكلام؟ يبقى هل شققت عن قلبه هذا فيما يرى العبد عبدا يعمل صالحا على السنة فلا تحكم عليه برياء ولا بنفاق لأن الأصل أنه أظهر السنة فنعامله بالسنة فتي تقول ده برأي أقول لك هل شققت عن قلبه ده بينافق أقول لك هل لا عن قلبي ده بيعمل كده النفسه للناس هل لا عن قلبي يبقى هنا يجي حديث عمر من أظهر لنا قال أيها الناس أما إن الوحي قد انقطع فلا نؤاخذك إلا بما ظهر لنا إذا رأيته فمن أظهر لنا السنة دي وفي رواية الخير عاملناه بالخير ومن أظهر لنا غير ذلك عاملناه بغير ذلك ووكلنا نيته إلى ربه أه. أظهر لنا الخير أظهر لنا السنة خلاص خير هنا بقى ما تقولش أصله هو عايز كذا أصله. لا هلأ شكفت عن قلبه لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قالها لخالد في صيحين حينما أعرض قام بالسيف على الرجل فقال الرجل لا إله إلا الله محمد رسول الله فأكملها وقتل قال إنما قالها اتقاء السيف فقال هل شققت عن قلبه لأنه أظهر التوحيد صح كده يبقى هنا يجي الحديث لكن لما يظهر لي البدعة يبقى قلبه زائغ لأنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشبه منه فأولئك الذين سمى الله اقرأ الآية ماذا سماهم الله فأما الذين في قلوبهم زير صحيح كذلك يبقى جعل النبي عليه الصلاة والسلام تلازم بين الظاهر وإيه والباطن إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشبه من فأولئك الذين سما الله فئه فاحذروهم ودي المسألة فاحذروهم يبقى معنى فاحذروهم هل توحي بأي معنى فصحبوهم معنى فاحذروهم تح... تبنى على عدة معاني أنني أحذره أولا أنني أبغده وأبغد العمل الذي يعمله ثانيا يلزم من فاحذروهم ألا وهو الابتعاد عنهم عنه صحيح الكلام كذا يلزم من فاحذروهم فاحذروهم من أقوالهم فاحذروهم من أفعالهم فيلزم منه البراءة جملة وتفصيلا ما قال ولوهم صاحبوهم أكلوهم شاربوهم إذا هنا كما عندي ولا أبراء في التوحيد عندي ولا أبراء في في السنة صحيح كلام نختم بالمسألة الخامسة النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من فأولئك الذين سمى الله فاحذروا سؤال وجواب هؤلاء الذين يتبعون ما تشبه منه أليس يصلون أليس يزكون أليس يصومون ويحجون ويعتمرون ويقيمون الليل أيضا صحيح مع كل هذه أفعال من الخير قال فاحذروهم ولم يجعل الخير مقياسا كي تقبل هذا الباطل الذي عنده. لذلك دلوقتي مثلا ايضا قبل ما اقول مثلا الحال الان النبي عليه والسلام لما ذكر الخوارج قال عنهم ايه تحكرون صلاتكم الى صلاتهم صيامكم الى صيامهم قيامكم الى قيامهم يقرؤون القرآن كالماء صحيح بعد كده النبي عليه والسلام قال كلمة جعلت اهل العلم يختلفوا في كفر الخوارج لكن مع ذلك بتيجي في الايام دي مثلا تلاقي واحد يتبع ما تشبه منه مع أصل مخالف لأصول السنة لأن من أصول السنة اتباع المحكم يبقى خالف في أصل إيه واحد مع أنه عنده أمور خير كتير النبي عليه السلام أعرض عن هذه الأمور ولما ذكر هذا الأصل قال إيه قال فاحذروه تيجي دلوقتي مثلا تقول هم ليه دول بتقول عنهم أهل بدعة معين دول بيصلوا وبيصوموا وبيقرأ قرآن وحفظ قرآن وبيزكوا وووى إلى آخر فالجواب علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام بأن فعل الخير لا يدل على صحة المنهج صح الكلام كده فعل الخير ليس الدلال على صحة كلمة جميلة للشوكاني الشوكاني في كتاب أدب الطلب بيقول إيه؟ قال وعجبا لمن يذكرون الخير في أهل البدع وهل هناك مبتدع إلا وفيه فعل خير فلو كان المقياس فعل الخير لما حكم على مبتدع ببدعة القط كلمة جميلة أول الشوكاني بيقول يعني لو هنقول مقياس الخير يبقى احنا, احنا اصلا ما عندناش ايه؟ يعني ما عندناش مبتدع خالص خالص مفهوم ده النبي عليه الصلاه والسلام بين ان اهل البدع اللي هم اشد اهل البدع اشد اجتهادا في اشد اجتهادا في الطاعات وفي الخير مفهوم فهل هناك مبتدع مثلا ما, ما يعمل خير ما يحفظ قران ما يصلي ما ي... لا بد من فعل لكن لا تدفع مخالفته للمنهج لفعله لأمر لأمر خير النبي عليه وسلم هنا ما ذكر لهم إلا أنهم يتبعون ما تشابه من فقط ومع ذلك قال إيه قال فاحذروهم يبقى هذه دلالة على أن مخالفة أصلا من أصوله السنة وما كان عليه الجماعة الأولى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لمجرد مخالفة أصل واحد ألا وهو اتباع المحكم واتبع المتشابه خرج العبد هنا من السنة إلى الإيه؟ إلى البدعة بمجرد اتباع أصل واحد في بدعة ما يصير العبد إيه؟ يصير منهم فإذا وافق في جميع الأصول في السنة ووافق الأشاعر في أصل من أصولهم صار صار من الأشاعر افهم مثل هذه الأمور لذلك النبي عليه السلام قال فإيه قال فاحذروا هذه كانت بعض المسائل في, في هذه الآية قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه قال ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلي ما معنى ابتغاء الفتنة ما معنى ابتغاء تأويلي هذه ان شاء الله نذكرها بإذن الله الأسبوع القادم بإذن الله تعالى لأن هل مبتدع سيتبع المتشابه بتتبع ليه لأني أريد الفتنة هل يقول ذلك فما معنى ابتغاء الفتنة هذه نذكرها إن شاء الله في من الآن جزاكم الله خير الجمعة القديمة في مسجد أهل السنة في الكوم الأحمر إن شاء الله